بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني من الشريط الثاني من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لأبي, لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي تسمة باب الكاف القاف بعد الكاف وجب بيان الكاف لقرب مخرجها من القاف وشبهها بها وذلك نحو قوله تعالى عرشك قالت من عندك قل كل من عند الله فإذا وقعت الكاف في موضع يجوز أن تبدل منها قاف في بعض اللغات وجب أن تبين الكاف لألا تخرج من لغة إلى لغة أخرى وذلك نحو قوله وإذا السماء كشطت ألا ترى أنه في حرف ابن مسعود كشطت بالقاف فالبيان لازم باب الشين الشيل تخرج من المخرج الثالث من مخارج الفم بعد مخرج الكاف من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك وهي مهموسه الرخوة فيها تفش لانتشار الصوت بها عند النطق بها فذلك الانتشار هو التفشي الذي فيها وهو شده الريح الخارجه عند النطق بها من وسط اللسان في تسفل وهي تتصل بمخرج الطاء فبذلك قويت بعض القوة فيجب أن تبين التفشي الذي فيها عند النطق بها وهي ريح زائدة تنتشر في الفم عند النطق بها بخلاف غيرها وإذا وقع بعد الشين جيم وجب أن تبين الشين لئلا تقرب من لفظ الجيم لأنها أختها ومن مقرجها لكن الجيم أقوى منها لأنها مجهورة شديدة وذلك نحو قوله فيما شجر بينهم وإن شجرة الزقوم وإنها شجرة تخرج وشبه ذلك والشين قليلة التصرف في الكلام باب الجيم الجيم تخرج من مخرج الشين وهي حرف قوي للجهر الذي فيها والشدة فإذا سكنت الجيم وبعدها زاي وجب أن يتحفظ بإظهار الجيم نحو قوله تعالى رجزا من السماء ورجز فهجر لنجزي قوما ويوما لا تجزي وسيجزي الله وسيجزون وشبهه فإنه إن لم يتحفظ ببيان الجيم صارت زايا مدغمة في الزاي التي بعدها وسارع اللفظ إلى ذلك لأن الزاي بالزاي أشبه من الجيم بالزاي والزاي حرف مجهور كالجيم فيها صفير فقويت به لكن الجيم حرف مجهور شديد والزاي حرف رخو فلما فارقت الزاي الجيم في الشدة مال اللفظ واللسان إلى بدل الجيم بزاي ليعمل اللسان عملا واحدا في حرفين رخوين فكان ذلك أسهل من عمله في حرف شديد وحرف رخو فيه صفير مع تقارب المخارج، فلا بد من التحفظ بلفظ الجيم الساكنة التي بعدها زاي لأجل الشدة التي تخالف الرخاوة والصفير اللذين في الزاي وكذلك يجب أن يتحفظ بإخراج الزاي التي بعد الجيم السافنة فيما ذكرنا لألا تقرب من الشين لأن الشين بالجيم أشبه وأليق من الزاي بعد الجيم لأن الشين حرف مهموس فهو أضعف من الجيم وأقل كلفة على اللسان وهي مؤاخية للزاي في الصفير فيتأتى أن تخلف الزاي فصل منه وإذا سكنت الجيم واتت بعدها تاء وجب أن يتحفظ القارئ بإخراج الجيم من موضعها وإعطائها حقها وان لم تفعل ذلك سارع اللفظ إلى أن يخالط لفظ الجيم لفظ الشيم وذلك لبعد ما بين الجيم والتاء في المخرج والصفة والقوة والضعف وذلك أن الجيم حرف شديد مجهور فقوي بذلك والتاء حرف مهموس فيه ضعف، فاللسان يسارع إلى اللفظ بالشين في موضع الجيم لأنها أخت الجيم ومن مخرجها. والشين أقرب إلى التاء في الصفة من الجيم بالتاء لأن الشين مهموسة كالتاء، فسهل أن تنوب الشين مناب الجيم لذلك فلا بد من التحفظ بإظهار لفظ الجيم الساكنة التي بعدها تاء. نحو قوله تعالى ومن حيث خرجت وان كنتم خرجتم ويجتبي ويجتبيك ربك واجتباه واجتثت وهل انتم مجتمعون ولئن إن اجتمعت الانس والجن واجتنبوا والله يجتبي والذين اجترحوا السيئات وشبهه كثير والتحفظ بإخراج الجيم في هذا النوع من مخرجها لازم للقارئ لئلا يخالطها لفظ الشين للعلة التي ذكرنا وكذلك يجب أن تبين الجيم الساكنه إذا أتت بعدها دال لأن الدال أخت التاء في المخرج نحو قوله من الأجداث ومن وجدكم وان لم يتحفظ بذلك خالطها لفظ الشين للعلة التي ذكرنا فصل منه وإذا أتت الجيم مشددة أو مكررة وجب على القارئ بيانها لقوة اللفظ بها وتكرر الجهر والشدة فيها نحو أتحاجون وحاججتم وحاجه قومه فإن أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد خفي كان البيان لهما جميعا آكد لئلا يخفى الحرف الخفي الذي بعد الجيم وليظهر الجيم وذلك نحو قوله أينما يوجه لا يأتي بخير فالبيان فيهما لازم لصعوبة اللفظ لإخراج الهاء المشددة بعد الجيم المشددة لأجل خفاء الهاء باب الياء الياء تخرج من مخرج الشين والجيم المذكورين وهو المخرج الثالث من مخارج الفم وقد ذكرنا صفة الياء وأنها تكون من حروف المد واللين ومن حروف العلة وأن فيها خفاء وثقل فإذا وقع بعدها ألف وجب أن يلفظ بها مرققة كما يلفظ بها إذا حكيت في الحروف فقلت واو ياء وذلك نحو قوله شياطينهم ويا ايها الذين امنوا ويا ايها النبي وسوف ياتي الله وذرياتهم وشبهه كثير لفظ الياء فيها مرقق غير مغلظ حيث وقع واذا كانت الياء مشدده متطرفه أو متوسطه وجب بيان الياء وبيان التشديد فيها لثقل ذلك نحو قوله إياك نعبد وإياكم وإياه وشقية وعسية وصيب وفي أيام والقيوم وتحيتهم وسيئة وولي وشقي فإن كانت متطرفة ووقفت عليها بغير روم كان للبيان أحوج من ذلك في الوصل لأن الوقف يخفى فيه المشدد إذا كان آخراً لاجتماع ساكنين غير منفصلين وذلك نحو الحي ومن طرف خفي وبمصرخي والعلي وشبه تمكن, تمكن التشديد في الوقف وتظهره لألا تخفيه فيذهب حرف من التلاوة فأما في الوصل فإظهار التشديد أسهل ولكن لا بد من التحفظ في ذلك فإن كانت الياء المشددة قبلها حرف مشدد فذلك اشد واكد في البيان لئلا يشتغل اللسان بالمشدد الاول عن الثاني ولثقل ذلك وصعوبته وذلك نحو قوله تعالى من ذريته وذرياتهم وربيونا والسيئات وشبهه وللياء المشددة أصول تختلف ومعان تتباين في الأصل وقد أفردنا لها كتابا مشروحة فيه مقسمة معللة مبينة فصل منه وإذا تكررت الياء وسكن ما قبل الأولى والثانية ساكنة وجب بيانهما والتحفظ بإظهارهما برفق من غير تفكيك ولا نبر وذلك نحو قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ويستحيي منكم ثم يحييكم ويحيي ويميت وأحييناها وكذلك إن تحرك ما قبل الأولى نحو الأنثيين وكذلك إن تحركت الثانية وما قبل الأولى ساكن نحو ان يحيي الموتى وكذلك ان تحركت الثانية وتحرك ما قبلهما نحو من حي في قراءة من أظهرهما هذا كله يجب التحفظ ببيانه وإعطائه من الحركة حقه من غير تعسف ولا نبر لأن الياء حرف ثقيل وإذا تكرر تكرر الثقل وإذا تحرك كان أسقل وإذا تحركت الياء بكسره وقبلها فتح أو بفتح وقبلها كسر وجب أن تخفف الحركة على الياء ويسهل اللفظ بحركتها لألا يشوبها شيء من التشديد أو النبر أو يسبق اللسان بهمزة في موضعها وذلك نحو لا فيها وتعيها أذن وإما تريين فإن كانت الياء مكسورة وبعدها ياء ساكنة وجب أن تخفف الكسرة على الياء من غير تعسف ولا نبر ويسهل اللفظ بها نحو أفعينا بالخلق فإذا كسرت الياء الساكن بعدها وجب أن تخفف الكسرة ولا تنبر ويسهل اللفظ بها نحو النهار ويا صاحبي السجن وبين يدي الله وشبهه وكذلك إن انكسرت لإعراض نحو بهذه العمي والياء إذا سكن ما قبلها وانكسرت كانت أيسر في اللفظ وأقرب من أن لا يدخلها الخلل حيث وقعت الياء مكسورة فصل منه وإذا تكررت الياء في كلمة أو في كلمتين وإحداهما مشددة مكسوره وجب على القارئ ان يبين ذلك بيانا ظاهرا لثقل الياءات والتكرير والكسر والتشديد وان لم يتحفظ من ذلك اسقط حرفا من التلاوه وذلك نحو قوله إن ولي الله وأنت ولي في الدنيا والاخره و إذا حييتهم وإيروا سبيل الغي يتخذوه والعشي يريدون وجهه وكذلك إن كانت الأولى مخصفة نحو والبغي يعضكم وإذا جتمعت الآن والأولى ساكنة وقبلها كسرة وجب بيان الأولى لئلا تندغم في الثانية لأن المثلين من غير حروف العلة إذا جتمع والأول ساكن فلا بد من الاضغام فيجب أن تظهر الياء لألا يجرى في الإضغام على أصل غير حروف العلة وذلك نحو قوله فاتبعوني يحببكم الله وفي يوسف وشبهه فيقاس على ما ذكرنا ما لم نذكره وإذا سكنت الياء التي هي لام الفعل لاتصال المضمر المرفوع بها وجب أن يتحفظ ببيان سكونها لألا يدخلها شيء من كسر فيكون ذلك لحنا قبيحا فيها نحو أرأيت وأرأيتم وأرأيتكم وشبهي الياء ساكنة فيه في كل القراءات في قراءة من خفف الهمزة التي قبل الياء أو حققها أو حذفها لا يجوز كسرها فالتحفظ بها لازم لا سيما في قراءة من خفف الهمزة فإن الغلط فيها أمكان والتحفظ بها من إسكانها لازم باب الضاد الضاد تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفم من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراف وهو حرف قوي لأنه مجهور مطبق من حروف الاستعلاء وفيه استفالة وله صفات قد تقدم ذكرها والضاد, والضاد يشبه لفظها بلفظ الضاد لأنها من حروف الإطباق ومن الحروف المستعلية ومن الحروف المجهورة ولولا اختلاف المخرجين وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا في السمع فيجب على القارئ أن يلفظ بالضاد إذا كان بعدها ألف بالتفخيم البين كما يلفظ بها إذا كان يحكي الحروف فيقول صاد ضاد ولا بد له من التحفظ بلفظ الضاد حيث وقعت فهو أمر يقصر فيه أكثر من رأيت من القراء والأئمة لصعوبته على من لم يدرب فيه فلا بد للقارئ المجود أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة مستطيلة فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الأضراس عند اللفظ بها ومتى فرط في ذلك أتى بلفظ الضاء أو بلفظ الزال فيكون مبدلا ومغيرا والضاد أصعب الحروف تكلفا في المخرج وأشدها صعوبة على اللفظ، فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظها وأخل بقراءته، ومن تكلف ذلك وتمادى عليه صار له التجويد صار له التجويد عادة وطبعا وسجية فصل منهم، وإذا أثى بعد الضاد حرف إطراق وجب التحفظ بلفظ الضاد لئلا يسبق اللسان إلى ما هو أخف عليه وهو الادغام نحو فمن اضطر وأنقض ظهرك واضطررتم إليه ثم اضطر وشبهه يبين فيه الضاد على حقها وإن غفل عن ذلك انضغمت في الطاء لاجتماعهما في الصفات والقوة مع قرب المخارج وكذلك إن كان الثاني مشددا نحو يعض الظالم وبعض الظالمين فهذا ليس يخاف من دخول الادغام فيه لان المشدد لا يدغم في شيء ابدا لأن التشديد الذي فيه من الادغام كان ولا يدخل ادغام على ادغام فاعرف هذا ولكن يخاف ان يلفظ بالاول مثلما لفظ بالثاني لتقارب التشابه ولتقارب التشابه والألفاظ في الضاد والضاء فيجب أن يتبين الضاد من الضاء وإذا كانت الضاد مشددة وجب أن يتأكد فيها البيان لتكرر الإصباط والاستعلاء والجهر وذلك نَحُّ يَعَضُّ الظَّالِمُ وَلَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَيَوْمَ تَبْيَضُّوا جُوهٌ وَعَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلِ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ من مِنْ أَرْصَارِهِمْ وَشِبْهُهُ كثير وكذلك, وكذلك إذا تكررت ظاهرة يجب بيانها لثقل التكرير في حرف قوي مطبق مستعل مستطيل مجهور وذلك نحو قوله يغضبن من أبصارهن واغضب من صوتك وشبه وإذا سكنت الياء قبل الضاد أو بعدها وجب التحفظ بإظهار الضاد وإعطائها حقها للتظهر الياء لأن الياء حرف خفي ضعيف والضاد بضد ذلك فربما ضعف لفظ الضاد لضعف الياء وربما خفيت الياء لقوة الضاد فيجب البيان وذلك نحو قوله ثم أفيضوا من حيث افاض الناس وتراضيتم وإذ تفيضون فيه وغيض الماء وقريب من ذلك ان تحركت الياء المشددة نحو وقيضنا لهم ونقيض له شيطانا وشبه فصل منه وإذا سكنت الضاد وأثت بعدها تاء وجب التحفظ ببيان الضاد لألا تندغم في التاء لسكونها ورخاوتها وشدة التاء نحو عربتم وفربتم وقضبتم وخضتم وشبهه فقف عليه ما شابها باب, باب اللام اللام تخرج من المخرج الخامس من مخارج الفم بعد مخرج الضاد وهي تخرج من حافة اللسان أدناها إلى منتهى طرفه واللام حرف متوسط في القوة لأن فيها جهرا وفيها رقاوة وفيها انحرافا وقد ذكرنا معناه وتفسيره فيما تقدم وأكثر ما يقع لفظ اللام مرققا غير مغلظ لا سيما إذا كان بعدها ألف لأنها كذلك هي في الحكاية وقد تأتي اللام مفخمة لقربها من الراء وذلك أن الراء حرف انحرف عن مخرجه إلى مخرج اللام فلما استعملت العرب في الراء التفخيم والترقيق فعلت مثله في اللام والتفخيم في اللام أقل منه في الراء وإذا سكنت اللام وأتت بعدها نون وجب التحفظ ببيان اللام ساكنة لألا تندغم في النون للتناسب الذي بينهما وذلك أن اللام حرف من مخرجه إلى مخرج النون فادغام اللام إذا سكنت في النون يسارع إليه اللسان للتقارب الذي بينهما وذلك نحو أرسلنا وجعلنا وأسلنا وأنزلنا وخولناكم وزللناها وأحللنا وظللنا وقلنا وفعلنا وزيلنا وأغفلنا وشبهه كثير التحفظ بإظهار اللام ساكنه في هذا النوع واجب لازم لألا يصير اللفظ إلى الاضغام أو الإخفاء لقرب المخرجين ولسكون اللام ولأنهما مجهوران رخوان ولولا الغنة التي في النون مع اختلاف المخرجين لكانت النون لاما ألا ترى أن أهل العلم باللسان قد اختلفوا في مخرجهما لقرب أحدهما من الآخر؟ فمنهم من قدم اللام على مخرج النون ومنهم من قدم النون على مخرج اللام فصل منه وإذا وقع بعد اللام بأي حركة كانت اللام مشددة أو مخففة لام أخرى مفخمة أو حرف إطباط وجبت المحافظة على ترقيق اللام الأولى لئلا تفخم لأجل التفخيم الذي بعدها ويسارع اللسان إلى ذلك ليعمل عملا واحدا فلا بد من التحفظ بترقيق اللام الاولى وذلك نحو قوله قال الله ما جعل الله والى الله ومن يتولى الله ولعل الله وما أنزل الله وتعالى الله وفضل الله ورسل الله والله لطيف وهو اللطيف وما اختلط وإن ربي لطيف وخلق الله وخلقهم وخلقكم وهو الخلاق ولسلطهم واخلصوا وهذا بلاغ وأغلظ لهم وشبه ذلك في اللام كثير فلا بد من التكلف بإظهار ترقيق اللام الأولى، لئلا يسبق اللسان إلى تفخيمها لتفخيم ما بعدها. وقد ذكرنا أصل ورش عن نافع فيما يفخم من اللامات في غير هذا الكتاب. فحيثما وقعت اللام بأي حركة كانت مشددة أو مخففة، فاللفظ بها مرققة غير مغلظة، نحو أن يكون لي غلام. وهذا غلام ولأحل لكم فنجعل لعنة الله ومن يضلل الله وقال لأتخذن وإن يصالح بينهما صلحا والصلح خير وأن تصلحوا وأنزل لكم ويحل لكم وألف بين قلوبهم وبخلاقهم ومن خلاق وخلق الله وفي تقلبهم وإذ الأغلال وليتلطف أعني اللامين فيه وإذا خل وعلى في الأرض فإذا خلوا ولعلى بعضهم وشبهه كثير كله مرقق إلا ما ذكرنا من تفخيم اللام المفتوحة في قراءة ورش عن نافع إذا أتت قبلها صاد أو طاء أو ضاق على ما بيناه في كتاب التنبيه وغيره وإلا اللام من اسم الله جل ذكره فإنها مفخمة أبدا في الابتداء وفي الوصل إذا كان قبلها فتح أو ضم نحو قال الله ويعلمه الله فإن كان قبلها كسره فهي مرققه نحو في الله وبه الله ومن يبضي الله فصل منه واذا تكررت اللام وجب ان يتحفظ من بيانهما مرققتين لتاتي الاضغام في ذلك ولتاتي التفخيم فيهما وذلك نحو قال لهم وجعل لهم وشبهه فإذا تكررت أكثر من ذلك بإضغام وبغير إضغام وجب التحفظ بالإظهار لهن مرققات نحو قوله غلا للذين آمنوا فهذا جتمع فيه في الوصل في اللفظ ست لامات فيجب, فيجب إظهار ذلك مرققا كله وبيانه لتكرار اللامات المشددات ونحو قوله فويل للذين فهذا جتمع فيه في اللفظ في الوصل خمس لامات فالبيان لذلك واجب والاحتراز منه لازم ونحو قوله قل للذين آمنوا فهذا قد اجتمع فيه في اللفظ في الوصل أربع علامات ومثله ويل للمطففين وويل للمصلين وفويل للقاسية قلوبهم كله فيه أربع علامات في اللفظ إذا وصلت فبيان ذلك وترقيقه حسن لازم ونحو قوله فويل لهم وعلى جبل لرأيته فهذا جتمع فيه في اللفظ في الوصل ثلاث لامات فاللام كثيرة التصرف والتكرير فيجب أن يتحفظ بها القارئ ويرققها ويظهرها ويبين تكريرها وتشديد ما هو مشدد منها باب النون النون تخرج من المخرج السادس من مخارج الفم فوق اللام قليلا أو تحتها قليلا على الاختلاف في ذلك قالت بويه مخرجها من طرف اللسان بينه وبين ما فويق التناية وهي متوسفة القوة وفيها إذا سكنت غنة تخرج من الخياشيم فذلك مما يزيد في قوتها والخفيفة منها مخرجها من الخياشيم من غير مخرج المتحركة والنون مؤاخية اللام لقرب المخرجين والانحراف اللام إلى مخرج النون ولأنهما مجهورتان رخوتان لكن في النون غنة ليست في اللام ولتقاربهما أبدلت العرب إحداهما من الأخرى فقالوا هتنت السماء وهتلت إذا هطل مطرها بقوة وقالوا, وقالوا للجلال سد وسدل ولهذا نظائر كثيرة وإذا تكررت النون وجب المحافظة على إظهارهما لألا يميل اللسان إلى الإخفاء أو إلى الإضغام لاجتماع المثلين وذلك نحو قوله ونحن نسبح ونحن نقص عليك ونحن نحي وكذلك إن تكررت في كلمة نحو أتعدانني فمن أو أمسك فلنبينن وسنن الذين فإذا طمأننتم وبأعيننا فننجي من نشاء من بيننا وننجي المؤمنين وكذلك إذا كانت الأولى مشددة بينت ذلك لاجتماع ثلاث نونات نحو إنني اللَّهُ الله إننا نخاف ولتعلمن نبأه وكذلك إذا اجتمعت النونات من كلمتين بإلقاء حركة الهمزة على النون الأولى وجب البيان نحو عجبا أن أوحينا ورسولا أن يعبد الله ومن شيء إن الحكم إلا لله وهو كثير في قراءة ورش خاصة كل ذلك يجب التحفظ بإظهاره خوفا أي يدخله شيء من الإخفاء والإفقاد باب الراء الراء تخرج من المخرج السابع من مخارج الثم من مخرج النون غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا والراء حرف قوي للتكرير الذي فيه ولأنه حرف مجهود ولأنه حرف مؤاخل للنون واللام ولأنه من مخرج النون ولأنه حرف عن مخرج النون إلى مخرج اللام فهو من الحروف المنحرفة. ولأنه الحرف عن الرخاوة إلى الشدة لكنه يجري معه النفس لانحرافه إلى اللام وللتكرير الذي فيه فذلك قدر الرخاوة التي فيه والراء حرف تسعت فيه العرب فأخرجته في اللفظ مرة مرققا كما تلفظ به في الحكاية إذا قلت دال ذال راء فقالوا مرة مري وقري وأخرجته مرة مفخما في مثل قولك ضرب وخرج ورقد ورمى وشبه وذلك لما فيه من التكرير الذي انفردت به دون سائر الحروف وأكثر ما يظهر تكريره إذا كان مشددا نحو كرة ومره فواجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره ومتى ما أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين وذلك نحو الرحمن الرحيم الرافعين فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا إنما حرم عليكم فبرأه الله مما قالوا واذكر ربك والربانيون لا يضار كاتب وشبهه كثير يخفى تكريره ويشدد مفخما والتكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالرأي مكررا لها فاخفاء ذلك التكرير لا بد منه وكذلك اذا كانت الراء مكسورة مشددة أخفيت تكريرها وشددتها مرققة نحو لا نفرق وبضار والرجال قوامنا ومتبرجات ومتفرقة وذرية وهو كثير أيضا فصل منه وإذا تكررت الراء والأولى مشددة أو مفخمه أو أو مخففة وجب التحفظ على إظهارهما وإخفاء التكرير نحو شهر رمضان ومحرر وفتحرير رقبة وبشرر كالقصف واولي الضرر وقل أمر ربي بالقسط وعن أمر ربهم وينشر رحمته فلا يغروك تقلبهم التحفظ على إظهار الضائي وإخفاء التكرير واجب فأما التفخيم في الراء المبتوحة والمضمومة والترقيق فيهما واختلاف القراء في ذلك وأصل ورش فيهما فقد أفردنا له كتابا قبل هذا باب الطاء الطاء تخرج من المخرج الثامن من مخارج الفم تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا والطاء من أقوى الحروف لأنه حرف مجهور شديد منطبق مستعل. وهذه الصفات كلها من علامات قوة الحرف مع انفرادها، فإذا جتمعت في حرف كملت قوته. فيجب على القارئ أن يلفظ بالطاء مفخمة كما يلفظ بها إذا حكاها مع الحروف فقال زاي طاء، وإذا كان بعدها ألف كان ذلك أمكن فيها نحو طالوت وما طاب لكم فلا بد من إظهار إضطاقها واستعلائها وقوتها في اللفظ. وإذا تكررت الطاء كان ذلك في بيانها آكد لتكرر حرف مطبق مستعل قوي وذلك نحو قوله إذا شططا وعلى الله شططا وكذلك إن كانت الطاء مشددة نحو اضطيرنا وأن يضطوف بهما وشبهه ويجب أن يبين الطاء إذا وقعت بعد صاد أو ضاد لأنها لا تكون كذلك إلا مبدله من تاء زائدة وليست بأصل فيخاف عليها أن يميل بها اللسان إلى أصلها وهو التاء فبيانها هناك لازم وذلك نحو فمن الضر أصله الضر من الضرر, من الضرر على وزن افتعل ثم أبدل من التاء طاء لمؤاخاتها للضاد في الإطباق والاستعلاء والجهر ولبعد التاء من الضاب وضعفها لأن التاء حرف مهموس فيه ضعف فقرن بالضاد حرف قوي مثلها وهو الطاء فأبدلت من التاء وكذلك اصطفى أصله اصطفى من الصفوة على وزن افتعل ثم فعل بالتاء مع الصاد مثل ما فعل بها مع الضاد لأن الصاد أيضا من حروف الإطباط والاستعلاء. فيجب أن يبين الطاء في هذا كله إذ هي بدل من تاء ويظهر الإطباق لألا يذهب اللفظ إلى نحو التاء التي هي الأصل وإذا وقعت الطاء مضغمة في تاء بعدها وجب على القارئ أن يبين التشديد متوسطا ويبين الإضغام ويظهر الإطباق الذي كانت الطاء لألا تذهب الطاء في الإضغام ويذهب إطباقها معها كما تظهر الغنة من النون الساكنة ومن التنوين فإذا أضغمتهما في أحد هجاء يوم فالغنة الباقية عند الإضغام في هذا كله كالإطباق الباقي عند إضغام الطاء في التاء وذلك نحو قوله لئن بسطت وفقال أحطت وما فرطتم في يوسف وفرطت في جنب الله وشبهه تضغم الطاء في التاء ويبقى لفظ الإطباق ظاهرا كما يبقى لفظ الغنة عند ادغام كنون والتنوين في أحد هجاء يمن فالتشديد في هذا النوع متوسط غير مشبع ليبقى بعض ما كان في الحرف المضغن باب الدال الدال تخرج من مخرج الطاء المذكور والدال حرف قوي لأنه مجهور شديد كالطاء ولولا التسفل والانفتاح اللذان في الدال لكان الطاء. كذلك لولا الإطباط والاستعلاء اللذان في الطائل كانت دالا ف... فإنما فرق بينهما في السمع اختلاف بعض الصفات لا غير وإذا كان بعد الدال ألف لفظ بها مرققة كما يلفظ بها إذا حكيت في الحروف فقيل حا خا دال وذلك نحو قوله دائبين وداب وداود ودافق وشده. فإذا سكنت الدال وأتت بعدها نون وجب أن تبين الدال لألا تخفى عند النون لسكونها واشتراتيهما في الجهر وتقارب مخرجيهما وذلك نحو قوله أدنا وأعدنا وفوجدناها وأمددناكم ولقد نصركم الله ورددنا وشده واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أن أكثر ما نحب على بيانه والتحفظ به ليس بين القراء فيه اختلاف فإنه على ما بينا إلا الشيء اليسير ففيه اختلاف كالمثلين في الإضغام الكبير لأبي عمر ونحو ذلك فصل منه وإذا تكررت الدال وأتيت بها غير مشددة وجب بيان ذلك لصعوبة التكرير على اللسان ولتأتي الإضغام في المثلين فالبيان لازم وذلك نحو قوله ومن يرتد منكم ويمددكم ربكم وأشد به نحن صددناكم وجدد بيض ثم رددنا لكم ثم رددناه وشبهه البيان فيه لازم لألا يشوب اللفظ إخصاء أو إضغام لتكرر المثلين وكذلك إن كانت الأولى مشددة نحو ممددة وإذا كانت الدال بدلا من تاء وجب على القارئ إظهارها وبيانها لئلا يميل بها اللسان إلى أصلها وذلك نحو قوله مزدجر وزدجر وتزدري أعينكم وشبهه لأن الأصل فيه مزدجر وزدجر وتزدري فلما وقعت التاء وهي حرف مهموس ضعيف بين حرفين مجهورين قويين وهما الجيم والزاي والزاي والراء خفيت وضعفت لقوة ما قبلها وما بعدها ولضعفها في أصلها فأبدل منها حرف من مخرجها يؤاخي الجيم والزاي والراء في الجهر والقوة ويقرب من مخرجهن وهو الدال ليعمل اللسان عملا واحدا بالحروف القوية المتفقة في الصفة فلا بد من التحفظ بإظهار لفظ الدال في ذلك وبيانها لئلا يشوبها لفظ التاء الذي هو أصوى باب التاء: التاء تخرج من مخرج الطاء والدال المذكور وهو المخرج الثامن من مخارج الفم وهي حرف متوسط في القوة والضعف لأنه مهموس شديد. فالهمس ضعفه والشدة قوته فهو بين زينك ولولا الهمس الذي فيه لكان دالا كذلك الدال لولا الجهر الذي فيه لكان تاء إذ المخرج واحد وقد اشترك في الشدة والتسفل والانفتاح فيجب على القارئ أن يلفظ بها إذا كان بعدها ألف بالترقيق كما يلفظ بها إذا حكاها فقال باء تاء وذلك نحو قوله تأمرون وتأكلون وتألمون وقالتا وفقانتاهما وشبه وإذا لقيت التاء الساكنة طاء أبدل منها طاء وأضغمت في الطاء التي بعدها فيجب على القارئ عند ذلك أن يتحفظ بإظهار الادغام والإطباط والاستعلاء لتكرر ذلك في اللفظ عند الادغام والتشديد وذلك نحو قوله وقال الطائفة وود الطائفة وبيت الطائفة وبيت في قراءة من أسكن التاء فيظهر الإطباق لأنه في الوصل إطباقان بحرفين منطلقين مستعليين مجهورين شديدين وذلك كله غاية القوة في الحرف وإذا لقيت التاء الساكنة تاء أخرى وجب أن يبين الادغام والتشديد في ذلك وذلك نحو طلعت تزاور وفما ربحت تجارتهم فما زالت تلك دعواهم وشبهه يظهر الادغام ويكمل التشديد وإن تكررت التاء في كلمة وجب أن يبين التكرير بيانا ظاهرا نحو تتوفاهم وتتجافى وتترى وشبهه فإن كان التكرير من كلمتين والأولى متحركة أظهرتهما اظهارا بينا نحو كت تركن وكنت ترجو وأفأنت تسمع وأفأنت تهدي وكذلك ان تكرر الثلاث مرات كان البيان لذلك آكد نحو قوله الراجفة تسبعها فبيان هذا الحرف المكرر لازم لان في اللفظ به صعوبه لانه بمنزله الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات ويردها في كل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه وقد مثل ذلك في ثقله وقد مثل ذلك في ثقله بمنزله اعاده الحديث مرتين أو ثلاث ألا ترى أن اللسان إذا لفظ بالتاء الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالتاء الثانية ثم يرجع إلى موضعه ثالثة ليلفظ بالتاء الثالثة وذلك صعب فيه تكلف وقد مثله بعض العلماء بمشي المقيد فالتحفظ ببيانه لازم للقارئ ومعرفته لذلك زيادة في فهمه وعلمه بحقيقه لفظه فصل منه وإذا وقعت التاء متحركة قبل طاء وجب التحفظ ببيان التاء لئلا يقرب لفظها من الطاء لأن التاء من مخرج الطاء لكن الطاء حرف قوي متمكن لجهره ولشدته وإطباقه واستعلائه والتاء حرف مهموس فيه ضعف والقوي من الحروف إذا تقدمه الضعيف مجاورا له جذبه إلى نفسه إذا كان من مقرجه ليعمل اللسان عملا واحدا في القوة من جهة واحدة فإن لم يتحفظ القارئ بإظهار لفظ التاء على حقها من اللفظ قرب لفظها من لفظ الطاء. ودخل في التصحيح وذلك نحو يستطيع واستطاع ويستطيعون وشبه لا بد من التحفظ بإظهار التاء في هذا النوع بلفظ مرقق غير مفخم ليظهر من لفظ الطاء التي بعدها ألا ترى أن التاء إذا وقعت بعد حرف اطباق لم يكن بد من أن تبدل منها قاء لضعفها وذلك نحو قوله استطى وهم يفطرخون ويفطلون فمن الضر وشبهه ليعمل اللسان وعمل واحدا وأصل الطاء في ذلك وشبهه تاء وإنما تبقى التاء على لفظها مع حرف الإطباق إذا كانت قبله متحركة فافهمه وكذلك تبين التاء المتحركة قبل الطاء وإن حال بينهما حائل نحو اختلط وإن لم يتبين التاء مرققة مع ترقيق اللام قربت من لفظ الطاء التي بعدها وصارت اللام مفخمة وذلك إحالة وتغيير فلا بد من ترقيق اللام والتاء وإظهار ذلك وإذا وقعت التاء المتحركة قبل دال وجب بيانها لألا تصير دالا لأنها من مخرج الدال والدال أقوى منها لأنها مجهورة شديدة كالطاء فهي تجذب الحرف الذي قبلها إلى لفظها لأنه أضعف منها وهو من مخرجها وذلك نحو أعتدنا تظهر لفظ التاء مع إظهار لفظ الدال الساكنة قبل النون ومثله في التاء وأعتدت لهن وقد قال بعض العلماء إن الأصل في أعتدنا, أعتدنا بذالين وكذلك اعتدت اصله اعددت من العده وفيه ضعف لنقل الأقوى إلى الأضعف وإنما ينقل أبدا الأضعف إلى الأقوى إذا تقاربت المخارج ليقوى الكلام فهذا هو الأكثر في الأصل وربما خالف اليسير ذلك لعلة موجبة وإذا نقل الأقوى إلى الاضعف ضعف الكلام باب الزاي الزاي تخرج من المخرج التاسع من مخارج الفم مما بين طرف اللسان وفويق الثاناية العليا وقد ذكرنا أن الزاي من الحروف المجهورة ومن حروف الصفير فهو حرف قوي لذلك واللفظ بالزاي مرقق كما يلفظ به عند حكاية الحروف إذا قلت را زاي وذلك نحو قوله الزانية والزاني وزبورة وزاده وشبهه الزاي م... الزاي مرققة غير مفخمه في ذلك وشبهه فإذا تكررت الزاي وجب بيانها لثقل التكرير وذلك نحو قوله فعززنا بثالث وإذا وقعت الزاي قبل جيم أو بعدها وجب أن تبين الجيم والزاي لأن الزاي إذا كانت قبل الجيم ربما خفيت لرخاوتها وشدة الجيم وربما مضى اللسان بالزاي قبل الجيم إلى لفظ السين لأن السين أخت الزاي ومن مخرجها فاللسان يسارع إلى اللفظ بالسين قبل الجيم لمؤاخاتها الزاي وذلك نحو قوله تزجي سحابا ويزجي لكم ومزجا وإذا كانت الزاي بعد الجيم بينت الجيم لألا يقرب لفظ الزاي من السين أيضا وقد ذكرنا هذا في باب الجيم بأبين من هذا نحو رجزا وغجزا وشبهه فصل منه وإذا أتى بعد الزاي الساكنه دال أو تاء وجب أن تبين لفظ الزاي لألا يقرب لفظها من لفظ السين لأن السين مؤاخية للتاء في الهمس ومؤاخية للزاي في المخرج والصفير وكذلك الدال من مخرج التاء فالبيان للفظ الزاي في ذلك واجب وذلك نحو قوله هذا ما كنزتم وتزدري وازداد وشبه. باب السين السين تخرج من مخرج الزاي وهو المخرج التاسع من مخارج الفم فهي أخت الزاي في المخرج والصفير لكن السين أضعف من الزاي لأن الزاي حرف مجهور والسين حرف مهموس ولولا الهمس الذي في السين لكانت زايا كذلك لولا الجهر الذي في الزاي لكانت سينا إذ قد اشترك في المخرج والصفير والرخاوة والانفتاح والتسفل وإنما اختلفا في الجهر والهمس لا غير فباختلاف هاتين الصفتين افترقا في السمع فاعرف ذلك فيجب أن تعلم أيضا أن السين حرف مؤاخل للصاد لاشتراكهما في المخرج والصطير والهمس والرخاوة ولولا الإطباق والاستعلاء اللذان في الصاد ليس في السين لكانت الصاد سينة وكذلك لولا التسفل والانفتاح اللذان في السين ليس في الصاد لكانت السين صادا فعرف من أين اختلف السمع في هذه الحروف والمخرج واحد والصفات متفقة فإذ قد علمت ما بين السين والصاد من التقارب والتشابه فحسن لفظك بالسين حيث وقعت ومكن الصفيرة فيها لأن الصفيرة في السين أبين منه في الصاد للاطباق الذي في الصاد، فبتمكن إظهار الصفير الذي في السين يصف لفظها ويظهر ويخالف لفظ الصاد، وبإظهار الاطباق الذي في الصاد يصف لفظها وتتميز من السين. فعرف الفرق في اللفظ بين السين والصاد، وما الذي يفرق به بينهما في اللفظ؟ فواجب على القارئ المجود أن يحافظ على إظهار الفرق بينهما في قراءته فيعطي السين حقها من الصفير فتظهر ويعطي الصاد حقها من الاطباق فتظهر وحقيقة الصفير أنه اللفظ الذي يخرج بقوة مع الريح من طرف اللسان مما بين الثنايا تسمع له حسا ظاهرا في السمع. انتهى الشريط الثاني من كتاب الرعاية